قدم فرقاء جمهور صيح المدرجات ثلاثين ألف لا لا ويا بصوت المطرب الفلاني العبد لا وقعنا احنا في الكويت، تذكروا لما دخل صدق تسكني جاب هنا فيه دموع باش باش حتى رو يجب من حقي أبطى الدم بالبكاء وما الواحد كنت أبلت وشوفه الدموع كنت ياه يوم صيبت أني انتميت <تصفيق> إذا خلفك الإنسان تتهمي هذا ما عند الله كذا وهذا ما عند الله كذا وهذا يهيج الناس على الحكام على أي حكام الحكام اللي حكم كثير من العلماء في بعض الدول طبعا أنهم كفار وفسقه الشريعة ويحرمون الدين وقررنا بوادر في بلدنا وقررنا بوادر في بلدنا وقررنا بوادر في بلدنا في بلدنا في بلدنا في بلدنا في بلدنا في بلدنا في بلدنا يطير الهواء الإخوان يزعل الله خيرا أن تغير بعض الألفاظ التي جرت على لساني فيما يتعلق بالمدعو ناظم سلطان وذلك.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 بقي جماعة التراث الإسلامي جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر. والله كما قال كثير من أهل العالم لو فتحت الهدوء فتحت الهدوء المسلمين لا خواجات ملايين ملايين صفر للدفاع عن أعراض المسلمين وعلى تحرير هذه الفقعة لكن ماذا نفعل بهذا؟ ماذا نفعل بهذا الذين يقودون الأمة؟ الى الذل الى الاستسلام الى الهوان يا ايها الاخوه يا ايها الاحبه الامه التي تريد ان تحيا عزيزه لا بد بالمصطحي اليابانيون لا يعرفون الله يعبدون غير الله اقرأوا تاريخهم كيف دافعوا عن بلادهم كيف دافعوا عن بلادهم الطائر صاحب الطائره ينقذ طائرته على البارجات استشهاد لمبادئهم الأرضية ودفاع لهم أهل كفر ونحن أهل الإسلام لا يرجون زنة ولا يفكرون بآخرة نحن أمامنا أحد البسميين يا أما نحيا في عزم يا أما نموت شهداء الشعوب الإسلامية شعوب العالم الإسلامي مسكين غافل لا يحاسب لا يحاسب ولا يراقب ما في مستوى ما في وعد كشعوب للأسف اليهود والمطارئ لو يفرق المسؤول يخيط إدرى يفضع الكل يتابع, يتابع والكل يدري ويحاسبون ويوقفون أما نحن في هذا, هذا العالم الإسلامي الذي نعيش فيه, فيه فالأمة في غفلة, غفلة جهل مطبط وانشغال كل واحد منا مشغول بنفسه لا يفكر الا بمصلحته لكن اعلم بارك الله فيه كذلك هذه فتنة من الله فتنة كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون حرية التعبير عن الرأي اقرها الاسلام اذا كانت رفض ضوابط له ان يعبر عن رأيه سلكت الدولة مثلا مسلكا اقتصادية وهو مختص وراعى ان هذا المسلك فيه خطر فمن حقه ان يعبر وفق الاساليب اساليبنا الحديثة له ان يعبر في الصحف، في وسائل الاعلام مراعيا الضوابط والاصول ان هذا المسلك خطر ان هذا المسلك فيه ضرر يعبر عن رايه اتخذت الدولة موقفا سياسيا موقف خارجي مع الدول الخارجية راه رجل مختص في هذا المجال رأيا له أن يبين رأيه وأن يكتبه بالتي هي أحسن أقر الإسلام هذا الجانب وفي سيرة السلف كثير من هذا لو تتبعنا ولكن الوقت لم يسعفنا لإكمال الموضوع وتحضيره وتسلط المنافقون والساقطون على أمة الإسلام حتى أصبح المسلم لا يستطيع أن يقول كلمة من المنبر حتى يفكر خمس دقائق كي يذن هذه الكلمة حتى يقولها انفروا خفافا وثقالا شبابا وجيبا هذا من الدين احنا خابرين الدين اللحية ودجداشة قصيرة وهذه بدعة وهذه سنة وهذه حرام هذا مجرم هذا دخل الدين وهذا ضر الدين البعض يظن هذا هو الدين فقط هذا جزء من الدين لكن اقامه الدين ما يقوم به امثال هؤلاء الرجال انذروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون سمعنا في ايه في كتاب الله يقول سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين سبحان الله يا, يا شيخ ناظم هذا تطرف كما يقول أسيادنا واللي يوجهون عقولنا ويصيغون عقولنا هذا تطرف يا أبو محمد وإي شرحك الجديد اللي جيت فيه هذا من الدين نعم يا حبيبي من الدين من الدين وعلى الامه أن تعد نفسها وتهيئ نفسها للمنافقين وللمجرمين وللطغاة الذين يحاربون الدين والفضيلة هناك أنظمة في بلاد المسلمين جندت نفسها وهيأت نفسها لضرب الدين ولضرب العلماء ولتكميم الأفواه ولمحاربة الدين وذكرنا شيئا من هذا الحديث في الخطبه الماضية لذلك شرع الله تبارك وتعالى الجهاد. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فكروا معي لهذا الرسول الكريم تحبونه وتعتزون به وتحتفلون باثراءه وبمولده وبهجرته أما التعليق على الغارة التي علم بها الجميع فهي كما قلت ثمرة ونفيجة لأعمال المسلمين حكاما ومحكومين حتى نكون ناف أهل القصد وأهل عدالة لأن هؤلاء الحكام في العالم الاسلامي لا يوجد لهم، لو وفيه شعوب حيه ولكن وجدوا بسبب مرض الشعوب وبسبب نوم الشعوب وبسبب جهر الشعوب وجدوا هؤلاء ولكن هناك لابد من التعليق انظروا الى علامه المواطن عند اليهود نفهم حقيقه من هالغارة الغاره ان الفرد عند حكام اليهود غالي ينتقمون له بست ايام فقط قتل الفدائيون في لنكهه ولا رنكهه ما يشتمها ثلاث فقط من اليهود. بعد ست ايام انتقم اليهود قادتهم وساكتهم وزعماؤهم لهم انتقم لهم. وانتم لقيم لكم عن حسانكم. كما هو الوقت. يسفكوا للأعراف. يسفكوا الدماء. يفعلون بنا ما يفعلون لا نعادل قسما بالله رب الكعبة كما يقول العامة قشرة بثرة والله عن هؤلاء الحكام إلا إذا خبر مصير الشعب بمصير بقاء الكرسين يمكن يتحركون فنحن ما لا نقيم عند قادة المسلمين وأن حكام المسلمين عربا وعجما بمعنى رخيفة من ينفخم لهؤلاء المساكين من ينتقم لهؤلاء من هذه القليل ينبغي أن تكون عليهم انظروا لقله الفر عند اليهود المواطن اليهودي له قاده كذلك فيه دلاله على اخلاص قياده اليهود وحكام اليهود لمواطنيهم وعدم وجود الاخلاق والامانه في قاده في العرب والمسلمين من المخلصين الدليل هذا ذلك لن يستطيعوا ان يصلوا لاسرائيل لها يعملوا عمليه فدائيه الا بالتي والتيه احنا اعراضنا مكشوفه لو في ناس في الشعوب قبل لا يسمون اسرائيل يروحون في السفاره خصوصا في مظاهر الأمر السفاره الامريكيه الايطاليه أخواني اخواني إلى الى قصور الحسام شعارهم اعراض المخشوفة بلادنا مخشوفة اوصلتونا الى هذا الظل والهوان ليس في ناس حيون لكن مساكين. ساكين انه ملا وطع اهل كونس ومن يسير على خطهم لا تنهدوا الى السفاء الامريكية انهدوا القصور عنه اللي فيها القادة والرؤساء مدير في مؤسسة الخطوط الجرية اليابانية واجب ما عنده مبرر يضرر وقوع الطائرة اليابانية ما يفعله بنفسه بالسحر اشنا ما نبيك لك ايها القادة والساسة الله يوفكم اذنسوا على كراسيكم لكن يترك المجال لدوات الاسلام ينشفوا الروح والحياة في قلب الامة هذا الفكر. لا بد أن يحاسب هؤلاء القادة والحكام ولا كيف تستطيع إسرائيل تخترق هذه المسافات وكيف تستطيع أين الأسلحة أين بائرات الأوال وين فأعربكم مخشوبة ثاني في يهود وأمريكان أبوالكم مكشوفه بلادكم مكشوفه فلابد من محاسبة الى اصحاب الغخانة والسيادة والعلمة ما بد من محاسبة لها واللجينة خروني واحد منكم المشترك عند ايه دونار ايه دونار يدشترك المشروع يسأل هذا المشروع راضحة مخاسرة اللي يدشترك معهم ومنعه اهل خبره ليحطوا الأس دينار إلا بعد التأكد كيف اتسلموا لأعراضكم أمعانكم بلادكم لكم من هدى ودب هذا ما المسلمين ما في وعي في كل العالم الاسلامي ليس بها كلامي من اتبق ووزها بلاد المسلمين عندما ضيعوا ونيعوا هذه القضيه اذكر الدين يقاضون كمتها عنه معاهد منهم دينك عند اغلى من دينه يتقدم معاهد يقعد يفسر لجسء حتى يتأكد لان دينك غالي ما يضحي الا بأيدي امينات وينك عرض بلادك الله لكل من هدوا لخمار كل واحد كل شرط كل شرط الحمد لله ستجرعنا الضوء الهواء كل يقتلون فينا كلمة لو تريد فرعون أن تحرق الأخضر ريالي في دواج ماذا من لقد امامها من القاده ومن هالرعزاء او من احرى اخواني فيقوا فيقوا اتنفسكوا بدينكم هذا هو الخلاص اما تنفرون من هؤلاء الشيء ما هو سبب ذلك قلت عن الدين هؤلاء القاعدة زيبة تورد من العالم السلام يقول الله عز وجل ان الذين اتخذوا العجلة يقدر عن بني اسرائيل تركوا عبادة رب الارضاب وعاكفوا على عبادة العجل لانهم فيران فالله يقول سينالهم غضب من ربهم طبعا الوجود في هذا الزمن غير موجوده ولكن في العجوز يعبدهم دون الله قسل بالله يعبد المسلمون الآن عجوز ولكنهم لا يعلمون وأنهم يجهلون ما معنى العبادة شفتشوا في القوامس واقرأوا كلام العلماء بلظوم العبادة وانضروا المسلمين الى العجوم التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى في المسلمين كثير جدا العجوم تعطى المسلمون التسرية وجعلوا تتحكم في اقتصادهم وفي تربية أبنائهم وفي سياستهم وفي اجتماعهم ترك ذلك العجال تشرعه لهم لذلك أصابنا ما اصاب بني إسرائيل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم وغضوا من ربهم وذنّه وذلة في الحياه الدنيا إلى سبب الضلء أن تصرف العبادة بغير الله تبارك وتعالى تصرف للدنيا تصرف للشهوات تصرف للأهواء تصرف لطواغيث الارض الأرض فمن وقع بذلك غلب الله تبارك وتعالى عليه واذله في الحياه الدنيا ثم يقول ربكم وكذلك نجزي المسكرين يعني ليس بس فقط بني اسرائيل قالوا سنه الله في خلقه من عبد غير الله مقبورا حاكما ماده زوجة فرجا هواء دنيا مذ أي اله من دون الله لم عليه قوله تبارك وتعالى وكذلك نزل أي بالظل والهوان للصغار والغضب وكذلك نزل المفترين وقتلهم لأنبياء الله في هذه الآية قد تنطبق علينا معاند حكامنا يعاندون وينقاضون برد القرآن ولا للسنه ويرسلون بالعلماء العلماء بنو بل إسرائيل عاندت الرسل وقتلت الرسل وهؤلاء في هذا الزمن ما هم ينقادون للشريعة ويخضعون لأمر مولاهم الله في حقها للأمة المسكينة المسخنة في الجراع ولا يتركون غيرهم يدعو المسلمين أن يرهدوا إلى كتاب الله لذلك ضرب الله تبارك وتعالى عليه من الظلو والهوان كما قلت ذهبوا لشهد يطرون يتسولون يتسولون في امريكا هذا والهوان الهوان ذهبوا يتسولون إلى الشعوب الراوي بهم وبحكمهم وتسول اليهم العلقم والذل والهوان صحت رحمة هؤلاء الكلاب الخنازير الانداليه يقول ربكم ربك تبارك وتعالى ضربت عليهم الزلة اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وذعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكن لماذا يا رب؟ هل بيلي كبير عداوة؟ انت العدل الحكم الذي نزلت نفسك عن الظلم إِنَّ اللَّهِ لَا يَغْلِنِ مِتْقَالَ ذَرًّا لماذا؟ فعلت ذلك بذن الإسرائيل قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعاندون ولا يمقادون وهذا وقع الهكام الثالث تخطع إذا لا يسجن الزالث يرجم جزا وإذا رضي زوج البيت فقطت الجريمة هذا الواقع ذلك بأنهم كانوا يكفرون بيعوات الله مين ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق وهو لا يقتل انبعات الإسلام كم من عالم مخلص وهب نفسه لامته ولبين منه ولخدمه المسلمين كثرة في سجونها الله أبطلع. ما هي الجريمه التي ارتكبها لانه يدعو للقران يدعو للسنه اختلاط الرجال بالنساء بهذه الحاله يا اخواني هكذا اسالوا غيري ان التفت بعلمي فلكم ان تسالوا غيري هاتوا اي شيء اي الدكتور اللي زرقاء كما لعينه عزيز اي عامل ستقوم به وأربونها من الإسرار والذي حدث في هذه الاحتفالات ونحن نريد أن تصدر فتوى هذا الهجرة ماذا؟ الأمة الأم من نجم القتل شغال ومسؤول من ولات أمر المسلمين مشغول بالهجر وهي لا بعد بس هجر لا دعاء ملكات جمال العالم عرفوا شنو نوع من جمال العالم؟ الملكات ذوي يعني مومسات تعرفون شنو ما معنى مومسات حتى يعني تضع البهجه والسرور والفرحة وعلى هذا السباق هذا الذي توصل إليه اليهود اليهود يزرعون من زمان يعرضون ويزرعون أما نحن تومن صحينا اليوم يسمع واحد حتى بس لكن يشتمنها للعلم افتحوا الحدود مش الحكي نفتح الحدود تروح تنتعل الحدود بعد سكن دزاوي واي هذا بفتح لك الحدود عشان يروح كرسي الملك ايوه يعني اي اعمر هذا ويطلع الحدود ونسراري ما هو عارفها ويرى انه لو فتح الحدود راح يمحى كرسيه كما اخرج الشاه والدموع تتساقط من عيني زوجته حتى خربطت وعفست المكياج يعرفون ذلك لا أمة الآن تريد بناء تريد بناء لأن الله سبحانه وتعالى عمر أمة ما عدة نفسه أمة جاهلة لذلك بدأ هذا الشاب كما ترون الآن بغض النظر عن القول في حكم العملية الحاكم إنسان ماذا صحيح تقول صحيح استعيد يقطع نشتنا كالسلطة أوصال حرمي الحمال لكن راضي بأن يحيى تحت بصدار أذن وأقبر وأوسخ خلق الله أما إذا ننتظر هذه القيادات طبعا ولا اخصص بلد معين في العالم الاسلامي العربي والعجم من تركيا للباكستان للدول العربيه انتظر حطيت من هذولا اولياء امور ان يطلع منهم شيء للاسلام هذا مثل اللي ينتظر امراه عجلة في السبعينات والثمانينات يتواجد وينطر منهم الغناء خلاص مرض الخمسون تجمع الضاعه البيضاء الا ان يشعروا لا في يسور الأن وفيه ترى وفيه رجال وانتم رأيكم يمكن انا ارى الابعاد اللي حدث في افغانستان لخيرها هذه ابعاد ترى هذا الشباب اللي يسمي شباب القاعدة كان ما يدخل معركة من المعارك الا يرجح كفتها في البوسنة في كوسوفا في البانيا في افغانستان لاحظتوا تربى وجهود مدلت وبعد ذلك يعني الخطأ اللي ارتكب لكم يكون يعرفها لكنك صراحة ولازم نعترف بالحق ان الخطوات اللي يدلت تربيه الشاب، تربية رجال علم اسلام التزام، رغم ان يلاحقون من كل مكان صور يعني هذا ال... يسمى العند القاعدة بغض النور ان نتفق معهم في شيء ونختلف معهم بشيء لكن سوى اللي يقول ان هذا الامر مستحيل يشتربه المخابرات الطارئه الدنيا والقيامه لكن نستطيع ان نعمل شيء ويستهل اجتهاد نحن نرى انهم أخطأوا فالذي يظن انه لا يستطيع نعمل شيء مخطئ نستطيع نعمل شيء ولا نطالب انفسنا ولا نطالبكم ايها الاخوه الا وفق قدره الاستطاعه انا يستطيع كل واحد منكم بدل ان يأتي كاشخ بروحه وبشماته داخل بروحه ما بشوف المنظر هذا ما بشوف المنظر وهذا يهيج الناس على الحكام على اي حكام الحكام اللي حكم كثير العلماء في بعض الدول طبعا انهم كفار فسقة حاربوا الشريعة وحاربوا الدين ويقروا النقواتة في بلدهم في بعض الدول ما نذكرها نعم تجد في الجواز مهمتها ايش مهمته انس يعني مومسه هؤلاء يبقون مسلمون في اداره الاسلام ففي علماء غيرون في بعض البلاد لهم موقفهم ما تجي تطلعهم من الدين وانت يا مسكين في هذه الحاله اللي انت فيها لا مؤهل جراتي ولا نفوذ مالي ولا سلطان ولا جاه هل تستطيع أن تجمع أو أن تجمع أمة محمد ما استطاع عبد جميع رحمه الله ودعاء أفذاب كبار أن يجمعوا المسلمين سأقول هجوم على المسلمين لم يسلم منها لا جمعية فيادر ولا سلف ولا خلف ولا إخوان ولا غيره هجوم كأن سبب هزائل المسلمين وكأن الذل. وكأن سبب أزمة المناخ هؤلاء الضيين هذه قضية بغي أن نستفيدها بعض الناس ما يكتم له سر الدعوة قسمين حقائق الدين وعلوب الدين هذه ما نشتبها على الناس ما يجوز عقائد الإسلام هذه مبينها لكل الناس ما, ما نكتم على واحد ماشي معانا نصراني نقول له والله لا ما نقول له انت كافر لا. قول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الصلات هذه الأمور ملف لك فيها لكن كيف نقيم الدين حد ما يطلع على كل أسرارك كل من هب ودب لأن لك خصوم وأعداء فيقول الشيخ الشيء العجيب هالمدرسة هذه ما كثت المدة الطويلة في قلب مكة كيف الصحابة كانوا يأتون كيف كانوا تجمعون ولا أحد عارف عنهم شيء هذا بالحقيقة شيء يعجب له الإنسان. كذلك الرسول لم يقتصر على المدرسة في تعليم الناس، بل كان يزور التلاميذ والمتعلمين على أيدى في بيوتهم. يعني مثل بعض العلماء الآن فاهم إيش؟ إنه خلاص فار من العلماء جالس والناس ترتيل النعيم من أو منقفة إنه يذهب. الى الناس ويعلمهم اول ما تعرف الوجوه بخوف وصراخ على المظاهرات الجيش كان جويد جدا خلاص ها ننزل بسرعه لكن بالجرورة بالجرورة بالجرورة بالجرورة إن كان صواباً أو كان خضباً الحمد لله والحي. بالحي في بنقلادي شعباً هناك تطورت أعكام الله سبحانه طام الشعب المنقلاديشي لمظاهرات واحتجه قال تقتل المرأة الشعب المنقلاديشي مستقرة الآن بلدية وكذا لا وقف وقف ججاعة الله سبحانه وتعالى ومفضحنا. أرسل الله فين الله وبدأ المخطط الرهيب لتدمير أمة الإسلام منذ أن وضع أول جندي عراقي عراقي والله دمث والله أنا غير حادث في هذا القسم والحلف أمام الله سبحانه وتعالى في أعظم منبر منبر الجمعة لا أبالر ولا أستثنية ولا أحاشية أن الكثير منهم أصبحوا دبا وأصبحوا ألعوبة في أيدي الغرب الكاثر كان ديفيد اعتراف مصر بإسرائيل وغير وغيرها من أمور ليس هذا مجال الكلام حولها لكن المجال هو أننا كيف وصلنا إلى هذه المرتبة الختيسة الوضيعة القدرة التي كلها خدارة أن نعترف بإسرائيل أن نركع أن يركع المسلم الطاهر الزكي على اكذب شعب وعلى أخبث وألعن شعب ملعون في التودراء والإنجيل والزبور وقرآن ربنا سبحانه وتعالى أنا أعجب أننا من الأول أيام الاعتراف الاتفاقية سمعنا بالمباركه أو التأييد لمجلس التعاون الخليجي اعترف مؤيدا لكواب اعترفت وغيرها وغيرها اعترفت بالاتفاقية مع اليهود في سبيل اقتطاع جزء اثنين بالمئة وقلنا في الفطمة الماضية ان المجله والخزي يكون في ضياك وفي سنايا هذه الاتفاقية التي والله هي اعظم مكسب لليهود واعظم خساره لامه الاسلام اوتار وعيجان وموسيقى وحفلات ماجنة هذا هو حال الامه اليوم حال الامه كما قال اليهود في البروتوكولات علينا ان نعمل ليلا نهارا حتى تنهار الاخلاق في المجتمع العربي المسلم الموسيقى نحن الان عبد الموسيقى وتعلقت قلوبنا بشغاف الموسيقى ما تذهب في المسجد خارج المسجد لا تسمع السيارات عاليه اصوات مع الموسيقى الغربيه المحرمه في شريعه ربنا سبحانه وتعالى عدنان عبد القادر كان الان خرج منه المعرفة بالله تبرفت في بجرحباً لا يابت عنه بالجنة مصير وأنه تركها هذه المعطية لا يابت عنه معرفة الآن المعرفة هذه المعطية اللحظة لا يابت عنه فأخبرها بجرحباً في حول لا فعلمه ما نفعه فدرس بقبل الله عز وجل إنما الله ملينا وما من إنسان ما أعلم إنسان ما أعلم لأننا في هذا الإنسان وعندما لا يفعله وعندما لا الى العمل فهناك الكبيرة تستفيد فهناك شغاله كذلك تقاعد على تقاعد على مش الدعم في الدماغين مش الدعم عند الله المعروف لا يعلمكم وعندما من أجل إنصان التقام خاص فهناك تطريق الشريعة على رجل هذه الأرض الشريعة تقدمها بغوري جواعي وغوري تقدم الشريعة على غوري وعندما يعني الشريعة عائلتهم عشر سلماني بحشتين كنا برعزين كنا برعزين كنا ماتت الله ما مش نظيفين نظيفين؟ في من ناحية الناس الزيابة من الله كانوا ماتت جميعاً كنا نتبق سب الصحابة, الصحابة دواوين ما في كتاب في المكت أنا أشتري كتاب على ما أشتري ذاك غير لا تعرض من لكن إذا ما مر ما ما هارجين هارجين ممكن. ممكن لك محبوما. محبوما. ما فائدة هذا الجيل ما هذا يسمى على هو الجيل حديث ما هذا ما ما ما الله سبحانه كان في جملة في جملة يقول لي يقول يقول صارني إذا كان بيث طالب مع الأَعوام They walk with him and he was like, and they're a구나 a sum of waving. باستعينا الله Because we aren't doing this challenge to bring Jesus He goes, إذا لا تعطي بحناsold Finally a really overlain God we being شوف هذا عندي الأربع طلبة طلبة تقرأ طلبة تبحث طلبة ما شاء الله طلبة غلط في البيت هو هذا مشا الاختلاط والعمر من الاختيار في الحوار الثاني والثالث فحصل جوه الآن مجال موجود الان وربما لكن تظل متفوت المناسبة حتى تنشر على الأمور ما على طول لا تقلقوا من هذا المكان الذي يمكنكم ان تتعلموا ان تتعلموا هذه، تتعلموا ان كل ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا هذا، تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان من ان تتعلموا نشر تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان فلسطين ايش يعني كتاب شخصي وخدمتي طيب ما بنتش لا كنت اعرفه لكن إذا رابط رابط ما ثاني لأبوه أنا أقوله أنا أقوله بكلمة أنا أقوله بكلمة حتى في في, الوقت في, الوقت. في تغيير وتغيير وا> الواقع. فقط هو في حمل حادث في حمل نصوص من النصوص حتى أنا ما أعرف هذا الموقف وكل دار ما في ما في حفلان وفي فعاليات وفي كذا ورا في مكان كذا حتى هو اسمه ص صوت في خير وفلان خير وراح بيجي تجمع تغير ينظر ضررين ما هو ضرر عليه ثلا الضرر الأقل الضرر الأكبر. بالتالي الضرر في الجزائر الوقوف مع الحكومة، الوقوف، الوقوف مع الحكومة مع الضم، الوقوف مع الشعب مع ذات الشعب المضور، وإن كان كل منهم قد وقفوا ضنا أثناء الأزمة، ولكن من أخذ ضررين، أخذ ضررين أولائك، أولائك الشعب الذين ضيموا من قبل الحكومة، كنا وقفنا كذارت مع الحكومة، لا كذارت أيدنا خاضضم، وبالتالي أي شعوب العالم لا نمانع أن أي شعوب العالم إذا ما ضيم الشعب المضور، إذا ما ضيم الشعب المضيت يوماً. فبالتالي لا نلوم شعوب العالم ولا نلوم سلطات العالم إذا رأفنا ضد شعب الكويت لأننا نحن أيدنا السلطات الصالحة على الشعب المظلوم بسبب مصلح من المصالح، وبسبب يوم لم ننسه يوم من الأيام. بالطبع لا يمكننا ان نعلم اننا يوما أحداث هنا في هنا ما الجزائر فاذا ما حذلت هناك الديمقراطيه بهذه الطريقه في خارض الديمقراطيه ما حذلت هناك بهذه الطريقه في خارض الديمقراطيه ما ايدنا كل الحكومات الظالمه فالاك الشعب المظلوم فكانت معنى هذا النقد مع كل ظالم ومع كل الحكومات الظالمه اذا ما الشعب ما في يوم ما وإذا ما أخذك حكوات والشعوب خدنا في يوم ما في... لا نتعجب من هذا لان نحن لا نأخذ